شدت ضرع سهامي تتجه صوبك وفيا تتجه صوبك وفيا ما يكفي لك سلامي جيت بيا لك غرامي. تدت أضلع سهاني تتجه صابك وفيا تتجه صابك وفيا كلها شواج وطيبة طائرة أهلاغ حبيبا هل لقات بس المصيبة صارعتها الجاذبية هل لقات بس المصيبة صارعتها الجاذبية صارعتها الجاذبية amak wafi ya fi يد لك هدية يد كلمة لك هديه وارسليها عند باب كلمة من قلبي لقلب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 وعساه مين جيت جه صابك وفي يا جيت جه أنت تحفى أنت يا يا أنت أنت أحلى مظهرية أنت أحلى مظهرية من غصونك جيت بكطف ورد من عندك تخفى من ألم قلبي وتجفف دمعة سالت علي من ألم قلبي وتجفف دمعة سالت علي دمعة سالت علي شدة ضلوعي سهامي تتجه صوبك وفيّا تتجه صوبك وفيّا آه يا قلب الحزين آه من ظلم السنين كل همي والأني حملة ما بين ديان حملة ما بين وقلبي من نبضات كالم قال يا عمري وسلم يا جمر لي وضيع قال يا عمري وسلم يا جمر لي وضيع يا جمر لي وضيع